واختفى ذيك المحان الأولية وحتى صاير ما يعيش بك هاي من يمتى ولا تسأل علي واختفى ذيك المحان الأولية De عيني wacht al boerderi, ben je net. سد وموضوعات رايخ نقني طاري اني حال اثماري دبال اخلي انطق فارا اذا مرح جانبي, جانبي. سد وموضوعات رايخ نقني ولازم مع الذكرة واجبر نفسي Laatste blik, laatste blik, laatste blik, laatste blik, laatste blik, laatste blik, laatste blik, laatste blik, laatste blik, laatste blik, Ja